بسم الله الرحمن الرحيم السلام راح كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى بإذن ربهم إلى صراف العزيز الحميد بإذن ربهم إلى صراف العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وَالَّذِينَ لَا من عذاب شديد الذين الَّذِينَ يَعْتَزِلُونَ الدنيا على وَيَنْتَهُونَ عَنِ عن وَيَذَرُونَ ويبرونها عوجا أولئك في ظلال بعيد وما أوسلنا من رسول إلا بالسام قوم فيبين لهم فيبين الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى قَوْلُكَ قَوْمٌ من أُرْهُلُ so إن عربي جديد، وقال موسى إن بكر أنتم ومن في الأرض جميعا، فإن الله ألم يأتكم ندقوا الذين من قبلكم قوم نوح وعادي لا يعلموا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فرضوا أيديهم في أفواههم وقالوا فيما جفرناه ما قلشلتم وقالوا إِنَّا تفرنا بما أرسلتم بني وإنا له شر ما أَفِ اللَّهِ تَشْكُمْ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدَعُوكُمْ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُؤَذِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تسدونا عما كان يحبض آباؤنا شر مثلكم ولا من الله من عباده وما كان لنا أن على الله فليتوسل المؤمنون وما لنا الا نتوسل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على وَأَطَلَّنَّ الَّذِينَ ضَفَّرُوا الرُّسُمَ لَهُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ في ولا نكتمنكم الأرض من بحضه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واشتفتحوا وخاف كل جبال عني من وراته جهنم وإصطى من ماء صديد يتجرأه ولا فيه بجاه وما هو بميت ومن وراء عذاب مثل الذين كفروا بربهم احمال كرمال تدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما تسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يتأثير لبقم ويأجد خلق جديد وما ذلك على الله العزيز وبرجوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استشبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواكم علينا أجزعنا أم صبرنا ما وقال الشيطان لما قضي الأمر صن الله وعدكم وعد الحق صن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن تعوتكم فاشتجبتم فلا تنوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمسرخ إن كي تصرت بما أشرستم من إن الله لهم عذاب أليم وأدخل الناس تجري من تحتها الأهواء خالفين فيها بإذن ربهم فحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضربا فلن كلمة طيبة كشجرة طيبة لأصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإلم ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتغسرون ومثل كيمة خبيثة كشجرة خبيثة لجتس من صوت الأرض ما لها من يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ويضل الله آَنَّ نَوَى وَيَفْعَلُ وَهُوَ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ كَأَنَّ مَنa بَذَّمُوا نَحْسَ اللَّهِ صُفْرًا وَأَعَنُوا جأنما يصلونها ودخس القرار واجعلوا لله أنجادا ليبلوا عن سبيه قل تمتعوا فإن مخيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلى أن يتمم قبل أَن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأخرج بني من السمرات لفصا لكم وتغطر لكم الكل كالتجري في البحر لأمنه وتغطر لكم الأمهار لكم كانت والقمر جائبين وتغفر لكم الملوى من النهار وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعطوا سُبْحَانَ الَّذِي إِنَّ الإنسان لونوم كفار بيذي أن نعبد الأصنام رب إنهم أهلاً كثيراً من ومن عصاني فإنك رفور لا من الدماء إليهم ورزقهم من الثمرات من السمرات لعلهم يشكرون ربنا تتح له ما نحفي وما نحفي وما يصفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر ما يعيل وإحاق إن ربي لسميع الضعاء رب جعلي مقيم الصلاه ومن ذري ربنا وتقبل دعاء الأبشاط مضعين مقنعين رؤوشهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفهدتهم هواء وأفهدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ولموا ربنا أرسلنا إلى وَسَتَوَنَّتْ بِعِرْضٍ أَوْ لَمْ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قبل مَا لكم فكنتم في مشاكل الذين غنموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال؟ وقد تَمَنَّى مَنْ وعند الله اللَّهِ مَثْوَاهُمْ وَإِن كَانَ مَثْوَاهُمْ إِلَّا الْجَحِيمَ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۖ إن الله عزيز ذو انتقام يوم الْأَرْضُ الأرض غير الأرض والسماوات وبرجوا لله الواحد وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سراجلهم منه قفرا اجزي الله كل نفس مما تتبه إن الله سريع الحساب هذا بلا غير الناس أن ما هو إلا هو واحد